ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون منكم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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افكم قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ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 وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم حق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والأنبياء. إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يحرض الذين كفروا على النار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 وبما كنتم تفسقون، وذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه، ألا تعبدون؟ إِلَّا الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به, ما أرسلت به ولكني ما به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَنعَمْنَا عَلَيْهِمْ فَمَا أَنعَمْنَا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِن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 أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر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 نهار بلاع، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.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 تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حب تا إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد فإما منن بَعْدُ وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن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 يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم واضل اعمالهم ذلك بأن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 اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله, كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم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 وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وما من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما, وسقوا ماء حميما فقط اقطع امعاءهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا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 فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رقوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرب ألا يخرج الله أباؤهم ولو نشأ لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى لا نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول من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 إلى السلم وأنتم الأعلىون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَطْغَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 ولكن يجب ان لا افضل من اجل ان يكون الرحيم من اجل ان يكون افضل من اجل ان يكون افضل من بِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات بالله ظن السوء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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية وهو اليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1971